وَأَصْحَابُ الْمَشْآمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْآمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُلَاءِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ ثُلَّةٌ مِنَ الْوَالِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْأَخِيرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق كأس من معين لا يصدعون عنها لا يصدعون عنها ولا يعزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وَحُورٌ عِينُ كَأَمْثَالِ اللُّؤلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَلَا تَأْثِيمَ إِلَّا قِيلَ سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدَرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَضُودٍ وَظِل وظلّ ممدودٍ وماء مسكوبٍ وفاكهة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا التراب لاصحاب اليمين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 وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاءَنَا